الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً